السلام عليكم, عليكم ورحمه الله, ورحمة الله وبركاته, وبركاته. انتوا ما رديتوش السلام زعلانين, زعلانين. مني من... من... احنا لسه اول مره نشوف, نشوف بعض امال لو ثاني مره بقى هتعملوا يعني, يعني. تعملو بعدين الشيخ خالد جزاهم الله خيرا قال للناس ان ناس طيبين جدا هنشوفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا لسه شويه يا باشا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خضع الجميع لسلطته وزل الجميع الكائنات لارادته وشهدت جميع المخلوقات على قدرته سبحانه سبحانه لا معقب لحكمه ولا رد لمشيئته عجبت للأرض تؤتي الخير أهليها من الذي يشبرها على إن بات ما فيها لا صح صح لشوح شوف انا جاي لك منين وكرمني وكرم. انت لو تعرف انا جاي في كام ساعه النهارده كان الشيخ خالد قال لي ما تجيش خلاص خليك بقى صل على الحبيب عجيب تقول الارض تؤتي الخير اهلها من الذي يجبرها على انبات ما فيها عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها عجبت للجبال الذي سبتها ومن في الأرض يرسيها أإله مع الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إد له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جهلت عيون الناس ما في خاطري فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحسنة اذن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون اسيرا ربي معي فمن الذي اخشى اذا ما دام ربي يحسن التدبيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا بسمعت شهيديا ونصيرا واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله صلى عليه وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحلجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها إلا كل مني من صالح سالح يا من تحبون رسول الله صلوا على رسول الله يا راحلين إلى من بقياني اللهم اجمعنا هلاك لا دا أمين دي ما توصلنيش الموأف لا زن أمين توصلنا البيت الحرام اللهم اجمعنا هلاك يا رب اجمعنا هلاك اسمع هذه الأبيات التي ذكرها وانشدها مشتاق إلى بيت الله فرأى الأفواج تتحرك ورأى الحجاز الحجاج يتجهزون للزياره فتحرك قلبه واشتاقت روحه وإذا بعقله يحرك قلمه ليكتب هذه العبارات يا راحلين راح راح إلى منا, مناً بقياد هيا اجتموا يوم الرحيم فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلق لي وصوت الحادي يا رب أنت وصلتهم وقطعتني فبحبهم يا رب فك قيادي لبسوا سياب البيض شارات الرضا وأنا الملوع قد لبسك سوادي بالله يا زوار دار محمد لا الشغل ده مش هينفعني سمعنا الصلاه عليه بالله يا زوار دار محمد من كان منكم رائحا او غاد ان بلغ المختار الف تحيه من عاشق متفتت الاكباد قولوا له الحفظ ذاك متيم ومفارق الاحباب والاولاد صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق اشتاق او ترنم شاجا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وقض حاجاتنا وتقبل اعمالنا لأول مرة ترون وأسأل الله أن لا تكون المرة الأخيرة ولكننا أحببناكم من قبل أن نركم والأذن تعشق قبل العين أحيانا قسما بمن بعث البشير إلى البشر ما تصلي على البشير انا هجيب الرجالة بتوعي بعد ذكات ده لو احنا جينا, دلوقتي. جينا تاني. تاني اجيب بقى الرجالة اللي هم بيشغلوني, بيشغلوني. انا شيخ خالي انا عارف ان فضيلة الشيخ كامل يعني, يعني اثر بخطبته فما سبليش مكان. مكان بس انا طمعان في كرم ربنا ربنا ربنا فصحصح معا الله يكرم احنا كنا بنقول اللهم اجعل جمعنا هذا مرغوما قسما بمن دعس البشير الى البشر صل على البشير وامسل الشوره وطاها والول اللي هيكمل هيدفع 100 جنيه ملي كم من والقمر, كم منه. والقمر. كم منه. اني احبك في الاله محبةً. محبه ارجو بها الدرجات سيد دار, دار, دار المقر, المقر. ما قمت في هذا الشعور مجامما ان شئت إن فاسال كل اورا الشجر جد. واسال النجوم الليل في, في اسلاكها واسال جد. سكون الليل في وقت, في وقت السحر ستجيبك ستجيب الدنيا مكانك, مكانك هاهنا, هاهنا في العين منزلك وفي القلب المقر اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى ليسمح لي هذا الشيخ المؤلم فضيلة الشيخ كامل أن أنسج على من واله والعلم رحم بين أهله وأتحدث عن آية تفضل بذكرها من فوق من بركم المبارك قال الله جل وعلا في سورة الزاريات الآية الحادية عشرة وما بعدها ان الذ المتقين في جنات ونعيم اللهم اجعلنا منهم هتخلوني احكي لكم القصه بتاعه كلمه امين دي نحكيها ولا ايه بقى فيكم ها من احد المشايخ رايح يحق يعني فبقول يا عم الشيخ راجع راكب الطياره بعد ما حجينا بيت الله الحرام اللهم اجمعنا يا اولاد فقلت الناس زمانهم صحيين قلت الناس زمانهم فايقين فوقفت في الطائره وقلت باعلى صوتي اللهم تقبل حجنا فالناس اللي ركبت الطياره تقول ايه امين وائم اللهم الله اغفر ثنوبنا نائمين يا رب دخلنا الجنه نائمين فالشيخ بيقول يا عم الشيخ رضا اتاري الناس بتفكر في الجمر ما تسمعنا الصلاه على الحبيب الوحيد اللي فيما هو ده الله يكرمك انت شكلك مجرد اتاري الناس بتفكر في الايه ده انت بتفكر في ايه دلوقتي قال والله طيب لازم اصحيهم قال اللهم نخفف كمركنا بيقول الطياره كانت هتقع امين واللي نايم صح صح صح بول جاءني رجل, رجل يبكي يبكي يا, يا شيخ يا فلان, فلان أرجوك, أرجوك, ارجوك اكتب لي دعاء الجمعه من الذي يجيب المضطرين لا لا كذا الشيخ خالد اللي هيشتغل معايا بس من الذي يجيب المضطرين اله مع الله تعالوا في هذه الدقائق المعدوده مع هذه الكلمات المعدوده لتتصل الارض بالسماء رافعين شعار لا حل لها الا هي لا حل لها الا الله سبحانه سبحان وتعالى, وتعالى اسمع, وتعالى اسمع, اسمع ان اسمع المتقين في جنات و تسمع خضبة, خضبة فضيلة, فضيلة الشيخ, الشيخ. قودي عبدالله عبدالله مش هيبقى انت وابوه قرعد. فقال الجنة فقال حلوة. حلوة. انا عايز اخش الجنة. طب اللي عايز يخش الجنة يرفع عيده جدا. ها? ها? كلنا عايزين يخش الجنة. انما فضيلة الشيخ ذكر لك شرطا اساسيا نقله لك عبر كتاب الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه سمعني كانوا قبل ذلك ايه محسنين ان من يصلي الجمعه ويستمع الى المشايخ ويتأثر بكلامهم لا بد ان ينفذ الشروط حتى يصل, حتى يصل الى الغايه الاحسان الافسان الإحسان, الاحسان يا عباد الله قال العلامة ابن القيم اسمع اسمع اسمع الإحسان, الاحسان هو لقه الايمان وكمانه وروحه, وروحه. كمان مرعا مشيخ الاحسان هو لقه الايمان وروحه وكمانه, وروحه. وكمانه. وروحه. فأين نحن من الإحسان وقد قطعنا أرحمنا أين نحن من الإحسان وقد فسدت علاقتنا أين نحن من الإحسان وقد امتلأت القلوب شحناء وبغضاء أين نحن من الإحسان وقد تجاحلنا بعضنا أين نحن من الإحسان وقد أهملنا نساءنا وأزرحنا اولى دنا واسوى جنا وزوجاتنا صل على سيده النبي الاحسان يا احباب رسول الله والوقت ضيق لكن ساحاول جاهدا ان اختصر الكلام اختصارا الاحسان دائره واسعه صل على سيده النبي اول من ينبغي ان يحسن معه هو الله ادبه الله يكرمك اول حد نحسن معاه هو مين ها الله قال رسول الله قال رسول الله الاحسان ان تعبد الله يبقى اول محطات الاحسان واول دوائر الاحسان يا من تريد الجنه ونعيمها هي ان تتواصل مع الملك من الملك ملك تواصل يليق بجلاله وكماله ان تعبد الله بس تعبده ازاي كانك ترى اان لم تكن تراه فهو سبحانه وتعالى يا رب ذكر شيخنا السيد العثامين صلى الله ان يشفيه صلوا امين امين في كتابه شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل منهم, منهم ورجل دعت امراته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رجل اسمه ابو بكر المسكي لقبوه بالمسكي لان رائحه المسك كانت تفوح منه ليل نهار صبحا ظهرا عصرا مغربا عشاء كلما قابله ابا بكر استعدوا لمقابله رياح العطر والمسك فقالوا يا ابا بكر من اين هذا العطر الرائع قال والله منذ سبع سماوات وانا لا اضع المسك ابدا لكن ساحدثكم بقصتي كنت امضي في الطريق يوما فقابلت امراه جميله رائعه فاحتالت علي حتى دخلت بيتها فلما دخلت بيتها قالت اني فيك رءا لو كان قلبه خاليا من المراقبة والتي في هذه اللحظة ترادف الإحسان لخلا بها خلوة شيطانية ففجر بها لكن حاله كان يقول إني أخاف الله رب العالمين يمرأة لتتقي الله طالما رأته خاف الله قالت ستقع بلا محاله قال ففكرت في حيله توحد الله امي ليه لو واحد تاني كان قال بركه جامع والله انا ما كنت قاصف فانا ما شفت طريقه هي اللي جت لي يا ربي النبادي وسامحني انما الراجل يخاف الله رب العالمين اللهم اجعلنا من الخائفين من المتوكلين عليك هل فكرت في حيل اعمل ايه اعمل ايه انا من اهل الاحسان اعمل ايه ابص اذني اوقفها في الحرام أفجر بها بها, بها, بها قال آكلين الحمامة أريد, أريد أن أتطهر فظنت المراه انه يريد ان يتجهز لها فلما دخل قال وضعت على نفسي من القاذورات حتى تشمئز مني فلما خرجت اليها امرت باخراجي بسرعه رائحته نتنه لكنها عند الله جميله ومس شكله مقزز لكن اهل الايمان لا يعنيهم في هذ في مثل هذه المواقف اشكالهم انما الذي يعنيهم رضات ربهم جل وعلا يقول فخرجت بسرعه فلما ذهبت الى بيتي اغتسلت وصليت ونمت من الذي كان يرى نزاء من احسني إلا ان لم احسن اللهم اجعلنا منهم يقول فالتسلت وصليت ونمت فسمعت هاتفا يقول لقد فعلت ما لم يفعله احد قبلك فلاتيما نريحك في الدنيا والاخره من القادر الله سبحانه وتعالى طب انا احسنت مع الله صليت في الجامع واحده اتصلت بي ليه يا عم الشيخ رضا, الشيخ رضا. <تصفيق> انت عارف الراجل اللي بيصلي وراه أيوة, ايوه مين يعني قلت لي فلان, فلان فلان اللي بيعيط كل ما بتصلي التراويح ايوه, أيوة. قالت لي بيشتمني قالتلي ليل ونهار الله وبيضربني, الله وبيضربني كل يوم, كل يوم. سبحان, سبحان الله يبقى هو فاكر نفسه محسن مع الله انما نسي الاحسان مع الناس نسي الاحسان ونسي منحي ان منحي دائره الاحسان واسعة, واسعه واحد اللي عم الشيخ طب هم اللي بيغلبونا بيغلبون اصبر عليها عليها, عليها, عليها, عليها عليها ما واحد قال لهم في خطبه الجمعه اللي مراته مغلبا يوم يقف توقف معايا اه ولا خلاص خلاص عم الحاج مش هيقف وانت يا شيخ خالد هتوقف ما شاء الله هيوقف هيوقف طبعا اسمك طبعا راح يصر علي دلوقتي ربنا يسر عليا وعليك و لمراته مغلباه يومه ناس كلها وقفت يوم. في راجل بيستعد جوه فواحد واحد بس اللي ما قدرش يعني ما وقفش فقال له انت مش ما وقفتش ليه قال له من كتر الغلب مش قادر لكن تعامل كما كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى الاحسان مع محمد بن عبد الله الذي علم الدنيا الاحسان وعلم الدنيا الاخلاق ولو وزنت به صل عليه عشم وعره جعلت فداه ما بلغه وزنه اذا ذكر الخليل سيدنا ابراهيم اذا ذكر الخليل فذا حبيب صلى الله عليه وسلم عليه الله في القران اسبا وان ذكروا نجي الطور اللي هو مين سيدنا موسى فذكر نجيه العرش مستقرا لتغنى فان الله كلما مذاك وحيا وكلما مذا مخاطبه واسما ولو قابلت نفسه لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى قرب مغشيا عليه وما كاد الحبيب يزيغ ذهنه وان يكن درع داوود يقيه من التقاء باس حسنا فدره محمد القران يما تلا والله يعصمك طمئنه واغرق قومه في الارض نوح بدعوه لا تذر احد فافنى ودعوه احمد رب اهد قوم فهم لا يعلمون كما علم طب وتعمل ايه مع ابوكم امك تحسن ولا ما تحسن تحسنش ولا في اخ كده شفته قاعد, شفت قاعد يشتم ابوهم فبقول له, له ربنا قال في القران لا تقل لهما ايه <تصفيق> ما تسمعني ولا تقل لهما ايه قال لي يا عم الشيخ, الشيخ انت ظلمتني الله يسامحك انا ظلمتك طب ليه يا ابني, قال لي, يا ابني. قال, لي. قال لي انا ما قلتش اف انا شتم لا حول ولا أنا قوه أنا الا بالله قال من. الله جل وعلا, جل وعلا. كما في سوره, سورة الاسراء في ايه الايه 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اب عنده 80 سنه صل على الحبيب اب عنده 80 سنه enfin... بيقول لابنه يا عبد الله قال نعم قال, نعم. قال له ده ايه قال له غراب يا ابتي بعد ثلاث دقائق بص تاني يا عبد الله نعم ده ايه قال, نعم. قال, نعم. قال له غراب يا ابتي بعد ثلاث دقائق يا عبد الله ده ايه قال له غراب من ابوه فدخل الاب الحاني فجرته واخرج بعض الورقات والذكريات المكتوبه فيها المكتوبه فيها وقال قرئ يا عبد الله فلما قر ق قال وجد مكتوبا يعني في يوم كذا شهر كذا ساعتك ذا عبد الله ابني سالني 23 مره ده ايه, دا ايه؟ وانا اقول له يا عبد الله راد واضحك وابتسم سبحان, سبحان الله شوف الفرق ما بين الاباء والابناء ابناء ثم ثم لا تنسى الاحسان الى اولادك اللهم ارزقنا اولادا صالحين لا ده الدعوه دي مهمه والله ركز معايا اللهم ارزقنا اولادا صالحين هو اولا ان تشكلوكم جمهور طيب وشكل كده هحبكم والله وربنا ان شاء الله يجمعنا في الفردوس الاعلى الأعلى. الاعلى بس استحملني أستحمل النبادي أستحمل شويه الله يكرمك يعني انت لو قدامك ناس طيبين تتاخر معاهم ولا تختصر اختصر انت قلت اختصر خلاص هنختصر لا تنسى الاحسان الى اولادك هل حفظت اولادك كتاب الله هل علمتهم الصلاه على رسول الله أنا ركب, انا ركب مره تكت فركب مع شاب جميل كده شاب صغير, صغير, صغير, صغير, صغير, صغير, صغير فاول ما جبت معاه قال لي انت شكلك شيخ, شيخ, شيخ, شيخ تقول له مش, مش معقول انا شكلي شيخ يا سبحان الله الحمد لله شكلي شيخ قال لي بقى انا هسمعك حاجه عمرك ما سمعتها في حياتك وفعلا ما سمعتهاش قبل كده قال لي لازم اسمعك بقى مشيت للمشايخ اللي ايه قلت له يا ابني الله يكرمك شغل لي انا بقولك يا شغال لي عبد الباسط عبد الصمد الشيخ الطبلاوي الشيخ رضا سند ربنا يعافيك قولوا امين لقيتهم شغال لي اغنيه اسمها خربانه خربانه قلت له يا ابني ده اللي انت عايز تشغلوني طب ده ايه لأن, لان الاحسان في البيوت, البيوت, البيوت اصبح نادرا, نادراً مشى طاووس يوما بعوجاج فقلد, فقلد شكل, شكل مشيته بنوه, بنوه فقال علامه تختلون الاب, الاب, الاب, الاب الطاووس بيسال عياله, عياله انتوا انت معوجين ليه, ليه؟ قال بدأت, بدات به ونحن مقلدوه من انت اللي بدات الاول, الأول فغير سيرك المعوج واعتد فإن, فان عدلت, عدلت نحن معدلوه, معدلوه اما تجري أبانا, ابانا كل فرع يجارى في الخطا من اتبوه وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عودوه ابو سبت, سبت ثلاثة وعشرين, وعشرين مليون جنيه, جنيه, جنيه, جنيه يطلعوا, يطلعوا, يطلعوا كم ألف دول, كم دول يا شيخ خي, خي, شخي خي دول كم دول ألف دول فراجل كنت في السعودية وأكيد بتعد كتير يعني, يعني صلى على الحبيب ثلاثة وعشرين مليون فرحنا لعيانه قلنا لهم أبوك وراجل طيب كان موصي تعملوه جامع وقال يا وقال جماعه يروح روحوا للعيال هيدوكوا 3 مليون بيعملوهم جامع, جامع فروحنا للبن للعيال, للعيال, للعيال الاب جاي يفتكر وهو ايه, ايه يودع نسال الله ان يحسن ختامنا قل امين يا سلام لو اتكلمنا عن الختام الطيب يا رب احسن ختامنا عندنا اخ كان كان, كان قد تعود, تعود أن يرفع, يرفع, يرفع الأذام فالدكتور فضل. قال له لازم, لازم تعود في البيت يا إما إم هتموت. هتموت قال له ما أقدرش قال له ليه قال له لازم أطلع, له لازم أطلع بره البيت ليه, ليه؟ عايز, عايز فلوس, فلوس, لا. فلوس لا لا طب انت عايز تتفسح تروح اسكندرية قال له لا قال له ماذا تريد قال له ما أقدرش أعيش حياتي من غير مدن متوحد لله فالدكتور قال له لو طلعت هتموت فقال له طيب انا لي شرط واحد وقت الاذان تأولني غصب عني وتخليني قدام اول ما تعدى عليه وقت صلاه العصر فوقفوه على السرير قاعد جدا الى ان قال لا اله الا الله, إلا الله وسقط ميتا من, من الكريم طب تعال نقول اللهم احسن خاتمتنا يا رب احسن خاتمتنا لكم على قصه حصلت معايا بالنسبه لاحسان للاولاد كنت في قناه الحافظ ويا ريت يا اخواننا يجيبوا القطعه دي من على اليوتيوب وينشروها فاتصل بي احد اولادنا الصغار قال عم الشيخ تو نعم نعم قال لي انا عايز اطلع معاك الثلاثاء القادم قلت له كم تحفظ من القران الكريم قال احفظ القران كاملا وحد الله يحفظ كم جزء 30 ولا 33 ما هو الثلاثاء والله واحد وقفني اقسم بالله, بالله في الطريق بالله. قال لي يا عم الشيخ <تصفيق> تعالى اسمع احنا مختلفين, مختلفين مع بعض قلت له فضله قال لي مش قال لي القران 33 جزء تقول القران نهو فرد, فرد اللي جنبه قال له حرام عم عليك اتقي الله 34 الولد الصغير ده بيتصل بيا هو عنده 8 سنوات فلما جه قلت للمخرج احنا ما عندناش وقت ليه 5 دقايق يسلم علينا, علينا, علينا, علينا وندي له جايزه و يطلع قال, قال لي حاضر فلما حاضر حاضر جاء الولد, الولد الذي لا يكاد, الولد الولد الذي لا يكاد يظهر من الارض, الأرض فعمه سمعني الأرض فعمو قال انا سمعتك وانت بتقول 5 دقايق قصدك على الشيف احمد بتاعنا الشح اللي احنا جايبينه قلت له اه قال لي لا اسمع بقى احمد احمد احمد قلتوا <تصفيق> لأحمد ايه يعني ماله يعني أحمد يعني قال لي أحمد, يعني. أحمد يحفظ, يحفظ القرآن كله بأرقام الآيات بعدد الصطور بأرقام الصفحات, الصفحات بالأحزاب بيقز بالأجزاء بيقز بالأرباع بيقز يحفظ ألف حديث مثل الشاطبية <تصفيق> متون التجويدي, التجويدي كلها ها ها ها ها إمام وخطيب مسوه وكل ده هو عنده ست سنوات الاول على العالم, العالم في دوله الكويت وانت بتهرج تيجي تضحك عليا قال لي والله قال لي. احنا والله في مصر, مصر بنقول قالوا الجمل طلع النحله ادى الجمل ودا ايه, ودا إيه. ودا ودا هو بصراحه شاور عليا انا وانا نخله اضحك يا, يا عم براحتك, براحتك ما شاء الله يستر ادى الجمل ودا نخله قلت له تعالى والله يا اخويا لا يفكر, لا يفكر في, في إجابة, اجابه السؤال سؤال. سبحان مقاعد. الله الله قادر. قادر بس في اسباب بقى في, في, في ايه لما سالت والده ماذا تعمل هل تعمل, تعمل. دكتورا قال لا هل تعمل مهندسا قال لا. لا مدرسا لا خطيبا لا شيخا كبيرا لا, لا. انا بياع فول وطعميه لكن, لكن, لكن ايوه انا, أنا عايز اللي هو ايه بعد لكن لان لكن حرف استدراك له فائده كبيره جدا قال لما ذهبت لاتزوج امه قالوا مريضه قلت ساتزوجها جبرا بخاطرها لعل الله يجبر بخاطري فيرزقني ولدك صالحا ثم لا تنسى الإحسان إلى الجار قال الله جل وعلا كما في سورة النساء الآية السابعة والثلاثون واعبد الله ولا تشيكوا به شيئا وبوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامة والمساكين و ايه وإيه, وايه سمعني وايه, وإيه والجار لقد خاصمنا جيراننا عندما اختلفنا وصار الخصام بيننا لقد صار الجدل شعارا وصار الخصام ديدنا عندما فرقتنا السياسه وفرقتنا وفرقنا اهواءنا اين ادب الخلاف واين ادب الحوار واين, أدب الحوار وأين سعه <تصفحك> انا كنت في السويس بخطب عن الذوق طلع <صفحك> الحبيب ولا ان شاء الله لو ربنا قدر الله لازم اتكلم عن الذوق عندكم لانكم ذوق متصلي على الحبيب ده انا بوجد معاك اهو عايز توجب معايا صلي على النبي على النبي الاخوه باشا الشيخ خالد قالوا الخطبه دي ما شاء الله الشيخ ده جاي منين طويل وعريض واسمر كده اللهم صل على النبي جايبينهم جايبين بالله عليك يا عم الشيخ fixed. كمل بعد الصلح وقعدنا نكمل بعد الصلح خلي بالك سم ثم ذهبنا لتناول الغداء. الغداء فلما, فلما شلثنا شكر اخواننا في اللقاء جبرا بخواطرنا اسال الله ان يعفو عنا وعن جميع المذنبين قلوا امين وعدنا نتغدى والقعده حلوه وذوق وادب واحترام ما يتواحد بيقول للي جنبه ايه هو انت كنت ماشي مع الناس امبارح في قال له اه قال له اه يعني انت معاهم قال له اه هو انت مش معانا قال له اه تلاش الذوق تماما وتناسين الخلق والاحترام سيئة سيئة يا احباب المصطفى المنطفى المنطفى فا فا كن قابلا العذر اسمع كن قابلا العذر وغفر زله تلبسنا ولا تقع يا لبيب امروس واسس فالله يك مجادا يقاسمه ويكره الله قلبا ان طب قاسي هل لا تذكرك يوما انت مدرك يوما ستخرج فيه كل انفس ويوم صلاة ويوم يبعثون والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراسي سيرسل الله ملائكة تناديت حي الذين على الرحماني اجرهم فلا يقوم سوى في عن الناس ولا في حد الى الله ولا حول ده الشيخ كام كامل هو اللي بيوجه معانا صل على سيده النبي, النبي ايها الاحباب احباب رسول الله فايه كده عليا لان لو كملت مش هقدر اقف لانكم ناس طيبين والاحسان طبعا لو عدنا نتكلم عليه من لنا للسنه الجايه بس نفسنا نطبق اللي احنا بنسمعه اخواننا ال الاسلام فرض الاحسان لصالح الحيوان صح ولا غلط ما تصلي على سيدنا النبي علمت حكمه الرفق بالحيوان في دنيا اضاعت الرفق بالانسان إن الله كتب الإحسان الله على كل الهل. الهل شيء, شيء, شيء, شيء أحد إخواننا شيء بيقول وضعت أمي في حجرة الإنعاش, الإنعاش اللهم اشي أمهاتنا قال الطبيب أمك ستموت, ستموت, ستموت, ستموت من الذي لا يموت, لا يموت <تصفيق> قالت أم الرضار رضار رضار رضار أمك, أمك, أمك ستفارق رضار رضار الحياة بعد قليل قال المتخصصون لا محاله راحله يا رب قرب الرحيل الى ديار الاخره فاجعل الهي خير عمر اخره اللهم امين يا رب الولد احد اباه أماه ما هو ماذا سأصنع والحياة أنت جمالها والبيت والبيت أنت بركته وأخذ يتخيل هذا المشهد المهيب الوجيء الرهيب العجيب عندما يحمل أمه على عنقه فيضعها في التراب اللهم احسن خاتمتنا يقول, يقول, يقول فنزلت, فنزلت من الشارع فوجدت توجدت توجدتين توجدتين صغيرتين ايه? ايه? قطتين <تصفح> صغيرتين وجدت قطتين صغيرتين, صغيرتين, صغيرتين, صغيرتين تنظران الي وكانهما نظرات استعطاف قال فذهبت الى المحل محل, محل واشتريت طعاما لهما ثم وضعته امامهما رحمه الله مش رحمه احسان ولا مش احسان شوف الراجم بأكل الأطر. الأطر أطفالنا يموتون, يموتون, يموتون غرق على, على شواطينا فينا. فينا. فينا. أطفالنا, فينا. لا فينا. فينا. فينا. أطفالنا لا ملجأ لهم فينا. نسأل الله جل فينا. وعلا فينا. أن يفرج الكروب كروب. وأن يغفر الظنوب وأن يستر العيوب قال فعدت إلى المستشفى منشرح الصدق تعيد تعيد تعيد تعيد فقال, فقال اين, أمه؟ أين امي ام مش أمي موجوده ليه, ليه؟ الاوضه بتاعتها فاضيه ليه خاف على امه فقال له الطبيب لقد فارقت امك, أمك حجرة, حجره الانعاش الى حجره الاصحاء من الشافي, الشافي. بس سمعت اللي تعبان يقول الله واللي عنده صحه يقول الله من الشافي كنت, كنت مع لقاء مع شاب من أبطال, من أبطال كمال الأجسام تعباً نفسياً في سيئة في سيئة في سيئة في سيئة في فجلست معاه, معاه فلما جسمه جسم تعب راح عضلاته رأي فقال لي أنا حاسس إن ربنا خصم لي وعدو لي لا حول ولا قوة إلا بالله أين العقيدة الصحيحة الشافي هو الله سبحانه يا طبيب. طبيب طبيب ما الذي حدث انت مش قلت ان هي تموت قال والله, والله لا, أدري. لا ادري يا ممرضات قلنا والله لا, لا, لا ندري يقول فلما سالت امي أم قالت لقد رايت, رأيت الليله لدي. في منامي عجبا فقال لها ماذا رايت قالت رايت قطتين صغيرتين تقفان على قدميهما تدعوان الله لي بالشفاء سبحان الله فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الاحسان ومن قبيل الاحسان لا تنسى قول الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم من من يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا الصدد اشكر الله اولا, أولا, أولا. الذي دفعني, دفعني اليكم دفعا وقدر لي هذا اللقاء بحضراتكم ثم اشكر اخي الفاضل خالد الابا عبد الله على هذه الدعوه الطيبه المباركه وان كنت الومه لان الدعوه قد تاخرت سنوات حرمني منكم جزاه الله خيرا ثم لا انسى ان اشكر صاحب الليله الليله كانت بتاعته اللي نادي ربنا يكرمه فضيله الشيخ خطيب الجمعه جمعه, جمعة, جمعة الذي امتعنا بهذا الموضوع الطيب المبارك, الطيب المبارك ثم اثرني على نفسه فاعطاني بعض الوقت بعد الصلاه فجزاه الله خيرا وشكر الله له ثم بارك الله فيكم جميعا وشكر لكم جمعنا الله جميعا في الفردوس الاعلى والى اللقاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته